بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة. هذا هو الدرس الرابع والأربعون من شرحي لكتاب شاذ العرف. قال المؤلف رحمه الله صيغ المبالغة القياسية. قد تحول صيغة فعل للدلال على الكسرة والمبالغة في الحدث. سمعنا يا شيخنا؟ يعني صيغ مبالغه اصلها محولة من اسم الفاعل فيقول قد تحول صيغه فاعل مثل قائم صح مولانا للدلاله على الكثره والمبالغه في الحدث الى اوزان خمسه مشهوره وتسمى عند علماء الصرف صيغ المبالغة وهي فعال يعني مش أكل أقول آكل على وزن فاعل أحول آكل إلى صغة فعال أقول أكال دي تدل على كثرة الأكل وهو ما عناه بقوله على الكثرة والمبالغة في الحدث الحدث نفسه هو الأكل فلما يقول فلان أكال على وزن إيه فعال يعني كثير الإيه؟ الأكل كذلك كلم الشراب يعني كثير الشرب الثغة الثانية مفعال باستكلمة يا مولانا منحار صح العرب قالت انه لمنحار حار بوائكها يعني يا نحر الابل يا شيخ فالعربي عندما ياتيه ضيوف كان يكثر من نحر الابل لكي يقدمها لضيوفه فلما قل فلان منحار يعني كثير النحر وده يدل على كثره كرمه الصيغة الثالثة يا شيخنا طبعا ممكن تجيب اي كلمة ثانية تقول مهزار معطاء الصيغة الثالثة كلمة فعول مثل كلمة غفور يعني كثير الغفران كلمة صبور يعني كثير الصبر فعيل مثل كلمة سميع او رحيم فعل مثل كلمة حذر يعني كثير الحذر يعني صيغ المبالغة السماعية وقد سمعت الفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة صح يا شيخنا؟ منها فعيل فعيل مثل كلمة سكير دي يا شيخنا؟ الأوزان التي سبقت قياسية وهذه صيغ سماعية عرفت الفرق؟ طيب يبقى الصيغة الأولى يا شيخنا فعيل مثل كلمة سكير على وزن فعيل مش مفعيل أقول معطير كلمة فوعلة مثل كلمة همزة ولومزة صح يا شيخنا؟ صح مولانا ولا؟ ويلو اللي يقول لي ايه؟ همزة لومزة يبقى همزة ولومزة يعني ده ايه على وزن فوعلة وهو يعني صيغة مبالغة لكن ايه؟ سماعية وليس بقياسية كلمة فاعول مثل كلمة فاروق يعني كثير الفرق يعني صح يا شيخنا؟ بس سماعية فعال فعال مثل كلمه ايه طوال او كبار أه؟ وطبعا قرئ فيها بالتشديد والتخفيف يعني يعني ممكن طوال او طولال على وزن فعال عالي يعني لاحظ لاحظ هناك شيخنا فعال لكن ده فعال بضم الفاء بضم الفاء ولذلك وقد مكنوا مكنوا ايه كبارة على كبار على وذن فعال صح يا مولانا وقد يأتي فاعل مرادا به مرادا به اسم المفعول قليلا صح يا مولانا لما ربنا قال في عيشة ايه راضية يعني مرضية يعني ممكن راضي ليسم فاعل قد تكون بمعنى المفعول عيشة ايه بس قليل وليس كثير في عيشة راضية يعني في عيشة ايه ايوه قال الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الإيه يعني أنت المطروم المقصوع ها هذا و... كده واضح يا شباب نأتي لاسم لأ المفعول اسم المفعول هو مشتقة من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه